بسم الله الرحمن الرحيم طسم ميم تلك ايات كتاب مبين لعل كباخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ان شاء ننزل عليهم من السماء ايه فظلت اعناقهم لها خاضعين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 ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمَهُ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُهَا عَلَيَّ أَنْعَبَّتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجَمَعَ السَّحَرَةُ مِيقَاتَ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 لا أقطع أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين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 فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلقا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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ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 جنة نعيم وعفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا يفعموا ولا بنون إلا من أت الله بقلب سليم.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 فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون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 وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون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 فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآيةً وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون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 أَتَبِنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مُصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ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 اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون قالوا الا ان امت تهي لا طول تكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القالين ربنا نجني واهلي مما يعملون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 فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن ضرّون؟ أَفَبِعذابِنا يَستعجلون أَفَرَأيتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُعَدُّونَ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ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 وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هل أنبئكم على ما تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوين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 قال فين ينقلب